نُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّ فَنَنَّ الَّلَّنَ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَاءٌ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وأنهم ظنوا كما ظننتم ألن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّشَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِ أشهر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن من الصالحين ومن دون ذلك كنا طرائق قديدا وأن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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَّ وَأَنَّهُ إلَمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ إِنَّمَا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 فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم